وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الحياة الدُّنْيَا فإن الجحيم هي المأوام وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوام فإن الجنة هي المأوام يسألونك عن الساعة أيان مرساها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 ووجوه يومئذ عليها غبارة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجارة